يا حسين سيد العالم ضح حسين هلا سيد العالم ضح يا حسين الله. يا حسين سيد العالم منك العالم تعلم والدليل للشاعر سليم الغزالي منك العالم تعلم والدليل مدرسة طفك عبر المستحيل ماروهه الكربله دور بديل قدمت كل شيء وقلت لله قلي يا وي وي اه قدمت لله قلي الكرم الكرم تبين بوجه الخجل يا حسين يا حسين سيد العالم تضل يتبوا عنا كربا بالشعير لسه ما وصفه ومن طفك شبير لسه ما وصفه ومن طفك شبير انا عمري سيوف لورد تنشقير واجه كل حجاية تشف بالخدير حيداري حيداري حيداري من الازال قبل وما ورا ارض الطف وقف لغتنا نحرك كسرع عيون السيوف انت قبل وما ورا ارض الطف وقف لغتنا نحرك كسرع عيون السيوف طفك اكبر من ما ضاع من الحروف ما يحس بجروح قلبك ما يشوف ما يحس بجروح قلبك يشوف نظرتي نظرتي ترسي مشواقي وغزال يا حسين يا حسين سيدي العالم وغش يا حسين يا حسين سيدي العالم وغش سيد سيد انت فوق من المشاعر والخيال لا جواب يحتويك ولا سعال لا جواب يحتوي لا سؤال لو قرأت اسمك على طواد الجبال كل كتر يتشظ منه على الرمايال أعتقد أعتقد مصح في صدع الجبال ماكو بالدنيا سلام. لولا انت ماكو بالدنيا. لا اشوف براح تيطير الحمام. لا اشوف براح تيطير الحمام. يا امامي ويا امامي ويا امام. يا امام صلع عليك حتى بالمنام انا صلع <تصفيق> عليك حتى بالمنام انا صلع عليك, <تصفيق> عليك حتى بالمنام انا صلع عليك <تصفيق> حتى بالمنام يا قضيتي بيقضيتي اقرى هذا المستحيل يا حسين بحضرة مصابك من ذهل العالم بحضرة مصابك من ذهل <تصفيق> كل مصيب أهلاء عاشورك يهيل <تصفيق> كل مصيب أهلاء عاشورك يهيل <تصفيق> اختايت من سنين عن قول وفعيل اختايت <تصفيق> من سنين عن قول وفعيل ما أمل من الشعائر ما وائم اسمع امل من الشعه هلا هلا هلا معمل من الشعه معمل بدتعاق معمل من الشعه معمل معمل من الشعه معمل ايه العزاء العزاء شوكه بعيون الجهل يا حسين يا حسين سيد العالم هلا هلا يا لطف لا تتعب سيد يا محسن سيد العالم الله يا محسن يا سيد سيد العالم الله يا حسين يا حسين سيد العالم الله يا محسن يا محسن سيد العالم الله ما عرف طفك عليا من معتمني من يموت مني تالدنيا يري سلا يبقى لو صدر امر البعيد من جنانك احلمي شم الورد من جنانك احلمي من الورد اي كل مكان كل زمان في يا خير العمل يا حسين اضبها يا حسين يا حسين سيد العالم يا حسين